بنت ندي نسر وامشو يضلوا بالحزن صار الضلع وهموم لي انا قلبوني أنا زيانة برت ودعك لكنش لون أنا بفراقك ردتي تعمل حيون أنا زيانة برت ودعك لكنش لون أنا بفراقك ردتي تعمل حيون أقويا أي طمك شاكلهم لو يسيلون لا يجي ما تردني من ما من يسولني يمنا وسام البهادلي للنشر والتوزيال إسلامي عنها الطايح يا أخوي وößدام لشيل والهاب مهدم دليل و으دم الحال عنها الطايح يا أخوي وCrowdبه كيشيل والهاب مهدم دليل وزام الحال والحمل خويب مصاب كرغيمين والحمل خويب مصاب كرغيمين نتعبت مال حملت طيحت ويا طايله غيبتك مال حملت طيحت تعبي نبوحني يمنا خنوني كلبي بوني يما خنوني دمعي بضواقي شينه راح اناعيوني دمعي بضواقي شينه راح اناعيوني حرقه والخيمه علينا وشبه النار الليش راحت حرمنا والضعن علينا وشبه النار الليش راحت حرمنا مشينا وصار مصار مشينا وصار صار ما انا معين انت رايح والحسين <سؤال> خويا بدل الظلم <سؤال> تاليش <سؤال> عفتوني خويا بدل <سؤال> الظلم تاليش عفتوني يا فنضعوني يما خلوني يا حب جنج سر وامشو يا بالله بالحزن سار الضعن هموم وديا يا ب 해�قنا ع خبر يا أخوي دلش تمامي بي رقنا ع خبر يا أخوي دلش تمامي كونا لنبعوني يا مخلوني كونا لنبعوني يا مخلوني دمعي بفرق يشيد وراح العيوني دمعي بفرق يشيد وراح العيوني التوزيل والهندسة الصوتية علي المسلم الحان كاظم القرناوي الاشراف الفني حيدر العسكري من أداء الخادم علي المسلم والخادم كرار المياحي بقلم رؤد الخاز رائد المونتاج حيدر غزال